الحزن ذاك الحزن فيني ولا زال جرح ما علي معذب سنيني أكتم ودار لكن الجرح بطال لو عات عمري ما بقايا يا خوي غبت مثل مثلال حنينا لم صدك ريات انيني اشوفك بالدنيا شوقي ولا ما ای أقرأ من القرآن طهى والأنفال ولا أدعياه وقل يا الله تعيني يوم ما والبيت حتى البيت يشكي ومهتال كانت هنا ما ماله وزيني يسألني بصوتاه بعد دامع همال غبوا تركني للأسف May no, you do. رب تجعل لاهنا من الخلد منزلا تغفر ذنوبه انت وحدك عوني انت الاله غافر ذنب لا فع